أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعيزك بعد المهي من يا حبيبة غيرك ابنك من يحوط حياضك من يموت لأجلك من يطير لموته كل خير شركي شوقه كالحميم المختزل للجهاد ولم يزل باحثا عن سؤله كي يضمن جرحك أمتي ها هم أبنائك ملأ سجود عيداتك فالتضاء لعندهم بطش العدو لما بكيه الجرور من ثراء طالهم طوردوا بشبابهم مزقت أجساد كل ذا من أجلك في الدجا أسمعهم هيا تنو فزات قد سر جد يادهم ورتموا كما يا زكي كلها ترتجئ الاسد ان تنصري يا إن حفظتي قدرا ترجعي امجادك